أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني مِنَ الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون السرا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من اتطعتم من دون الله إن كنتم صادقين